بوك تو 15. بش خمسة عشر, خمسة عشر. والمواد الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية بنيم <الثمار والمواد الغذائية> <الثمار والمواد الغذائية> معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. بيني <تصفيق> بيركبم وبركبونم وار. معي حبة كيوي وشمامة معي حبة كيوي وشماما. بيني <تصفيق> بيربورتقالم وبرجريفوردم معي برتقالة وحبة جريب فروت. معي برتقالة وحبة غريب فروت. بيني بير الامام وبر مانجو برش. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. بيني بير موزم وبر اناناسم بار. معي موزة وحبة اناناس. معي موزة حبت أناناس. بن، ميزة سلطتي أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. بن، بير أنا أكل قطعة توست أنا أكل قطعة تاست. بن، ترية بير أنا آكل قطعة توست مع زبدة. أنا, أأكل قطع مع زبدة. <تصفيق> أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Ben tereyali ve marmelatlı bir tost yiyorum. قطعة توست مع زبدة ومربّة. أكل قطعة توست <تصفيق> مع زبدة bir sandviç yiyorum. أنا أكل سندويش. أنا, <سؤال> أنا أكل سندويش. بن مارجرين لي بسندويش يورم. أنا أكل سندويش بالمارجرين. أنا أكل سندويش بالمارجرين. بن أكل سندويش أنا أأكل سندويتش بالمرجرين والطماطم أكمك وبرنجة احتياجمز وار نحتاج إلى خبز وأرز نحتاج إلى خبز وأرز بالك وبفتة احتياجمز وار نحتاج إلى سمك وستيك نحتاج إلى سمك وستيكزا وسبغية احتاج مز نحتاج إلى بزا وماكرة السسبغتي نحتاج إلى بزا وماكرونة الغتي باشكنية احتاج مزاج؟ ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ شوربة için هوج ودوماتة var. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. yakında bir süpermarket var mı? أين السوبرماركت؟ kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için wwwbook 2deyi ziyaret edin.